وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى وبعثه وهجرته ومن غزواته غزوة بدر في سورة الأنفال وأحد في آل عمران وبدر الصغرى فيها والخندق في الأحزاب والنضير في الحشر والحديبية في الفتح وتبوك في براءة وحجة الوداع في المائدة ونكاحه زينب بنت جحش وتحريم سربته وتظاهر أزواجه عليه وقصة الافك وقصة الإسراء وانشقاق القمر وسحر اليهود اياه وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الأرواح وأشرات الساعة الكبرى العشرة وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة والخسف وأحوال البعث من نفخة الصور والفزع والصعق والقيام والحشر والنشر وأهوال الموقف وشدة حر الشمس وظل العرش والصراط والميزان والحوض والحساب لقوم ونجاة آخرين منه وشهادة الأعضاء وإتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشجار والثمار والأنهار والحلي والألوان والدرجات ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث وفيه من أسمائه مطلقا ألف اسم، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشر، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك انتهى كلام السيوطي في الإكليل قال المؤلف عفى الله عنه وإنما أوردناه برمته مع طوله لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه بيان كل شيء وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة وفي قوله تعالى تبيانا لكل شيء وجهان من الإعراب أحدهما أنه مفعول من أجله والثاني أنه مصدر منكر وقع حالا على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبرغة زيد طلع قال المؤلف رحمه الله تنبيه أظهر القولين أن التبيان مصدر ولم يسمع كسر تاء تفعال مصدرا إلا في التبيان والتلقاء وقال بعض أهل العلم التبيان اسم لا مصدر قال أبو حيان في البحر والظاهر أن تبيانا مصدر جاء على تفعال وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال بالفتح كالترداد والتطواف ونظير تبيان في كسرتائه تلقاء وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن وقال ابن عطية تبيانا اسم وليس بمصدر وهو قول أكثر النحاه وروى ذعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أنه مصدر ولم يجئ على تفعال من المصادر إلا ضربان تبيان وتلقاء انتهى والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة أي مفهوم مخالفتها أن غير المسلمين ليسوا كذلك وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرى، كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا في الموضعين أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته